بسم الله lamm tjilka áyatul kitab الحkeem akanal ninais al ninais akanal وننذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ لِمُبِينٍ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلٍ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمئنوا بها والذين هم على آياتنا غافلون والذين هم آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين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 وَإِذَا senator, doro, doro, doro, doro, أَوْ doro, doro, doro, كَشَفْنَا عَنْهُ doro, doro, doro, doro, doro, doro, doro, كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليومنوا Także نجزي القوم المجرمين ثم na trimtre فِي na kold atawoo stopni. Także w opisieina klienta تُبَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا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 شفعاءنا ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض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 Fem, إِنِّي wieru, مِنَ mękkują, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً wa بَعْدِ zę, a إِذَا nesą,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 وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا يا دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له لئن من هذه من الشاكرين فلما أنجاه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 بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَكُلُ النَّاسُ وَلَا النَّعَابِ حَتَّى أَذَّ أَخْذَت الْأَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلَ نَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَلَمْ تَغْنَ بِلَمْس كذلك نفصل لايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى Wala وَلَا يرهق وجوههم قتر وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلَ لَابِينَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ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 مَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالنَّبْصَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ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 Wadą مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن nie, بِمَا nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,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 أنتم بريءون مما أَعْمَلُ وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لا لم يكن لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه نجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ولا يستقدمون ان اتاكم عذابه بياتا او ماذا يستعجل منه المجرمون اثم ما وقع به كنتم ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُوا عذابَ الخُلدْ هَلْ تُجْزَونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبَئُونَ كَأَحَقٍ هُوَ قُلِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أنتم بمعجزين ولون أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في وعد الله حق، ولكن لا يعلمون. هو والناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو mi, mi, ja, dżemaru. Puna, rajtu, mi, zenalangu,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 وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قُلْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ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 مَتَاعًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَانَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وتذكيري بِآيَاتِ اللَّهِ وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضون إليَّ ولا تُضِرُّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنَ جَرِّ إِنَّ جَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 لهم الحق من عندنا. قالوا إن هذا سحرا مبيد قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَنقُوا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا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 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا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 وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتَيْتَ فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا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 سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا <تدركه الغرق> قال آمنت أن لا, لا إله إلا الذي آمنت به بنو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 فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين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 فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلا قوم يونس لما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 أفَأَن تَتُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُوْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا أَنْتُ مِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يعقلون. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني آيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا INNI مَعَكُم MINAL MUNTADIRIN THUMMAN NUNJII RUSULANA WAL LADZINA AMANU KADHALIK HAQAN كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنقم وجهك للدين حنيفا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 وهو الغفور الرحيم قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.